وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه إلى الجنة داعيا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 على مستوى الدول العربية عامة وفي مصر خاصة بحرب ظاهرة على دين الله إخوة الكرام إن هذه الحرب استهدفت رموزنا فجعلوا يطعنون في أئمتنا وعلمائنا والمجال مفتوح لكل من أراد أن يتكلم من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام بل لمن يخالفنا في ديننا فتح لهم المجال يصطدافونا ويشاورونا ويؤخذ برأيهم في ديننا فهم أعداء لدين الله ويؤخذ رأيهم في دين الله فتح المجال لكثير من الإعلاميين من المنافقين والمرتدين عن دين رب العالمين ولكثير من المثقفين زعما ليتكلموا في دين الله عز وجل فكل منافق ضئيل وكل حقير يتكلم الآن في دين الله يتناولون رموزنا وأئمتنا وعلماءنا فينالون منهم ويحطون من قدرهم وما تلك إلا لهدم الرموز وتحطيمها حتى لا يجد المسلمون ما يلجؤون إليه فإذا حطمت الرؤوس وتكلم في الأئمة والعلماء حتى صار هناك من المنافقين الفاسدين من يطعن في كتب السنة يطعنون في صحيح البخاري وفي غيره إخوة الكرام أتدرون أي مصيبة هذه إذا طعنا في كتاب كصحيح الإمام البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله تدبر تدبر لحقيقة الحرب التي تقام على دين الله من الخارج من الكفرة في الخارج ومن اتباعهم المنافقين في الداخل والجهاز الاعلامي الفاسد الذي غلب عليه الفساد يمهد لهم الطريق ويفتح لهم الابواب لكل ناعم يتكلم كيفما يشاء وفي اي احد شاء لا تتعجب حينما تخرج علينا تلك الجريده الفرنسيه من الكفار فيطعنون في رسولنا صلى الله عليه وسلم لا تتعجب حينما ينال الكفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أناسا يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا ويزعمون أنهم من أهل ديننا يفتحون لهم الطريق ويطعنونهم في دين الله يمهدون للإلحاد والزندقة لنشرها إخوة الكرام إن الإلحاد الذين يجحدون وجود الخالق لقد تدبرت في أمرهم واستمعت إلى كثير منهم ولكلامهم فرأيت أن أكثر الملحدين يتكلمون في دين الإسلام أكثر الملحدين يطعنون في رسول ونبي الإسلام أكثر الملحدين ممن ينتمون إلى دين الإسلام أتدرون ما معنى ذلك؟ لهم المواقع الآن إن كان هؤلاء يجرمون ولا يباح لهم لأنهم لا ينتمون لأي دين من الأديان ولا دين إلا دين الإسلام قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فتبصر إن الدين الدين الالف واللام يعني لا دين سواه فكل الأديان محرفة لا دين إلا دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ترى أن أكثرهم الآن يطعنون في دين الإسلام أفهمتم الأمر إن هؤلاء أقصدوا الذين ألحدوا إن هؤلاء يعانون من الخارج ومن الداخل يعانون ممن يطعن في دين الإسلام أو تظنون أن اليهود مثلا تحب لك أن تكون في دينها إن اليهود لا يحبون إلا أنفسهم وودوا لو أن جميع الخلق الحد لأنهم يعتزون بجنسهم وبدينهم فهم لا يعتبرونك ولا يهتمون بأمرك هم لا يعتبرون إلا أنفسهم هؤلاء القلة ولذا فإنهم ودوا لو أن جميع الناس يلحدوا حتى وإن لم يتبعوهم ولذا فإنك ترى الآن كثيرا من الإعلاميين الفاسقين أو المارقين عن دين رب العالمين يصطدفون أولئك ليسيرون الشبهات ليسيروا الشبهات وليطعنوا في دين رب الأرض والسماوات وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفبعد ذلك نعتب على اولئك الكفار الذين سخروا من رسولنا صلى الله عليه وسلم في فرنسا وان تعجب وإن تعجب فعجب من هؤلاء المنافقين الذين ما تحرك لهم ساكن ولا ودفعوا عن رسول الله إنما قالوا حينما قتل أولئك حينما قتلهم بعض الإرهابيين كما يزعمون حينما قتلهم بعض الإرهابيين صارت الدنيا وقامت إرهاب الإرهاب انتشر إلى فرنسا الإرهابيون يقتلون هؤلاء الصحفيين وماجوا وحزنوا ونريد أن نحارب الإرهاب في فرنسا لأن الإرهاب امتد من مصر إلى فرنسا وامتد من الدول الخارجة كسوريا وغيرها إلى دول أوروبا إنها ظاهرة لا بد أن نقف لها أين رسول الله أين رسول الله الذي سخر منه واستهين منه صلى الله عليه وسلم غضبتم على الكفار لما قتلوا وبأي وسيلة قتلوا غضبوا لهم وانزعجوا وكلما نظرت في قناة من تلك القنوات العلمانية التي تحارب الإسلام بصورة ظاهرة يا إخوة صارت الحرب الآن ظاهرة لا تحتاج إلى تبيين فمن لم يراها فلعله قد غاب عقله وصرف الله قلبه فالحرب صارت ظاهرة حينما يفتح المجال لبعض الإعلاميين ليأتوا ببعض المفكرين الذين أؤكد أنه بكلامهم عن دين الإسلام قد ارتدوا فيطعنون في دين الاسلام ويطعنون في الائمه ويطعنون في السنه قلت لك ابتداء لعل البعض يقول يعني لو طعن في صحيح البخاري هل سينهدم الدين اقول اجل سينهدم الدين اقول اجل سينهدم الدين لانه ان كان صحيح الامام البخاري ان كان صحيح الامام البخاري مثلا الأئمة قد اتفقوا أجمعوا من بعد زمن الإمام البخاري إلى يومنا هذا مئات السنين والعلماء قد اتفقوا على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله فإذا طعن في أصح كتاب فماذا بقي؟ ماذا بقي؟ في القديم في زمن الأئمة ظهرت فرقة مبتدعه تريد الطعن في دين الله فهي أظهرت المروق من الإسلام يعني هي فرقة قالوا عنها أنها من فرق الإسلام فأرادت أن تسقط السنة فماذا فعلوا وهم الجهبية وتبعهم على ذلك ما يسمون بالمعتزلة ذا قديما وللعلم فإن أفكار أولئك الجهمية والمعتزلة الآن هي تلك الأفكار التي تثار لهدم الدين فاخترعوا بعض الاختراعات وقالوا لا نقبل من الأحاديث إلا ما كان له وصف معين يعني ما يسمونه بالحديث المتواتر وشرط في الحديث أنه في كل طبقة من طبقات الرجال أن يرويه العدد الكثير عشر او أكثر وهذا ربما ربما لا يتوفر إلا في احاديث تعد على الاصابع قالوا وسوى ذلك فلا نقبله ماذا اراد اولئك أرادوا أن يحصروا السنة في بضعة عشر حديثا من الأحاديث المتواترة طب وسائر السنة لا يحتج بها هذا بداية للطعن في السنة لكن أولئك الافذاذ من أئمتنا فطنوا فطنوا لأولئك فقاموا لهم وتصدوا وظهرت المناظرات والمصنفات والجدال من العلماء من العلماء أما الآن لعلك ترى أن كثيرا ممن يؤتى بهم للمناظرة ما أتي بهم إلا ليهزموا ما أتي بهم إلا ليهزموا أمام أولئك العلمانيين الذين يطعنون في دين الله فإذا بتلك الشبهات التي تثار تستقر في قلوب السامعين وتنتشر بين الناس وهذا مراد الله عليكم لو أن أمر أولئك أمر منكر يعني لو أن هؤلاء, هؤلاء لا يراد لهم أن يفتح المجال لهم لنشر الشبهات والبدع والكفر لو أنه لا يراد لهم أن يفتح لهم المجال ألم يكن سم هناك أوامر بإغلاق تلك القنوات أو بإيقاف أولئك الذين يحاربون الدين ليلا ونهارا لكنه أمر مراد ولذلك إخوة الكرام أنا أقول إذا كنا نستنكر على الغرب الذين طعنوا في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فإن الاستنكار الأعظم علينا نحن حينما طعنا في رموزنا وفي سنة نبينا والطعن في السنة طعن في صاحبها صلى الله عليه وسلم فالأمر الآن صار مفتوحا لمن أراد أن يتكلم فليتكلم فلينتبه إخوة الكرام إن المحافظة على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك على سن بسنته صلى الله عليه وسلم هو اشد ما يغيظ اولئك المارقين من المنافقين والعلمانيين إخوة الكرام إن الأمر صار واضحا أنه يراد بالمسلمين عامة وبالدول الإسلامية وبمصر على وجه الخصوص أن تصبح علمانية هذا أمر صار واضحا حرب بالليل وحرب بالنهار وكما قال الله عز وجل بل مكر الليل والنهار والناس منشغلون في معيشتهم وفي أمورهم فليس عندهم الوقت ليحضروا الدرس والمحاضرات وليستمعوا الى هذه الشبهات وكيف يرد عليها وكيف يجاب هذا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مدحه رب العالمين في كتابه واسمع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 وقفة فنذكر موقفا أو بعض المواقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على تلك الأخلاق التي ذكرها الله مدحا لرسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ألين الناس وكان اخفض الناس لجناحه وكان من أشد الناس تواضعا ومن أحسن الناس خلقا فإن الذي أدبه هو الله عز وجل فكم لقي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطعنون فيه كم لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ومع ذلك فما قابل هذا الأذى إلا باللين وخفض الجناح صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك والحديث في الصحيحين بين النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فإذا بأعرابي يجبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة من ردائه حتى انقطعت حاشية الرداء فصارت على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الرداء في يد الاعراب انظر الى قوه هذه الجذبه انقطع قميص النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس صلى الله عليه وسلم بردا غليظ الحاشيه صوف فانظر الى قوه الجذبه انقطع الرداء في يد الاعرابي وبقيت الحاشية على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس حتى رأيت أثر الحاشية على صفحة عاتق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد يعني هذا رجل لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالفعل ولا بالقول يا محمد أعطني من مال الله الذي آتاك ليس من مالك ولا من مال آبائك فتبسم النبي. صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء ما زاد عن ذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن عربيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد يعني في وسط المسجد ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصف والأعرابي لا يعلم أن بيت الله ينبغي أن يصان عن تلك النجاسات أعراب فظ فجاء وبال وهو يبول في وسط المسجد رآه الصحابة فقاموا عليه وهموا أن يضربوه فناد النبي صلى الله عليه وسلم لهم قائلا دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله إنما بعثتم ميسرين بعثتم بعثتم فجميعنا ينبغي أن يحمل تلك الأخلاق وجميعنا ينبغي ان يحمل هم الدعوة إلى الله وجميعنا ينبغي أن يحمل هم الإسلام الذي يحارب الآن إنما بعثتم فلا أحد يستطيع أن يتنصل من المسؤولية أنت وأنت وأنا كلنا يتحمل مسؤولية لا بد أن يؤديها وكل على حسب قدرته. وعلى حسب علمه واستطاعته لكن ان نجلس لقيل وقال وأن نترك المجال هكذا لأولئك ليطعنوا في أي شيء شاء لا ينبغي ذلك ابدا لا بد أن يقاوم هذا الأمر بالدعوة إلى الله وكما قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ثم دعا الأعرابي فقال له إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة ولا يصح أو لا يجوز فيها شيء من هذا القذر ماذا قال الرجل أتدرون ماذا قال قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا والله لقد حجرت واسعا ضيقت أمرا وسعه الله لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء لكنه قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي خلي بالك الرحمة مشروطة بتقوى الله والإيمان ولاتباع لرسول الله فلا نصيب في الرحمة لمن طعن في رسول الله لا نصيب في الرحمة لمن طعن في سنة رسول الله لأن الطعن في السنة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد حجرت واسعا وفي الصحيحين أن معاوية بن الحكم السلمي جاء للصلاة وهو في المسجد في الصلاه عطس رجل من المصلين فقال الحمد لله فقال معاويه وهو في الصلاه يرحمكم الله وكان الكلام في الصلاه في اول التشريع مباح يجوز للرجل ان يكلم الرجل الى جنبه كما ورد في الصحيحين من حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه كان الكلام في أول الأمر مباحا في الصلاة فكان الرجل يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فلما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانطين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والاعرابي لم يعلم أن هذا الأمر قد نسخ فلما عطس الرجل قال العاطس الحمد لله وكلمة الحمد لله من جنس الصلاة فلا تؤثر لأنه سناء على الله لكن أن يجيب أجنبي أجنبي يعني رجل خارج فقال له يرحمكم الله فنظر إليه الناس يقول معاوية فرمان الناس بأبصارهم نظر الي هكذا فقلت وثكل أمه يعني ما لكم ما الذي حدث لماذا تنظرون الي هكذا كل ذا في الصلاة فجعلوا يضربون على افخاذهم كأنهم يصمتونني يعني كأنهم يقولون لي اسكت قال ولكني سكت يعني كنت أرد عليهم ولكني انتظرت فسكت فلما انتهى الرجل من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع الأعرابي ماذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما رأيت معلما قط كرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما شتمني ولا لعنني ولا ضربني بل قال لي إن هذه الصلاة إنما هي لذكر الله والتكبير وقراءة القرآن ولا يصح فيها شيء من كلام الناس فوالله ما رايت معلما قط قبله ولا بعده خيرا منه صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر أدبه الله عز وجل فاحسن تأديبه رباه رب العالمين فكان في أحسن الأخلاق وهم يسخرون منه صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واتبع سره واقتفى سره إلى يوم الدين أما بعد مر جماعة من اليهود والحديث في الصحيحين مر جماعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم والصديقة عائشة رضي الله عنها حاضرة فقالوا السام عليك يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم والسام يعني الموت والقتل والهلاك يعني كأنهم يقولون الهلاك والموت والقتل لك يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم فقامت عائشة رضي الله عنها وقالت ففطنت لقولهم وقد قال الله عز وجل عن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه ولما امروا أن يدخلون المسجد الحرام أو بيت المقدس أقصد لما امروا أن يدخلوا بيت المقدس في فلسطين المحتلة ويقولوا حطة يعني اللهم حط عنا الذنوب فحرفوها وقالوا حنطة حبة حنطة الحنطة اللي هي القمح فقالوا حنطة فأخبر الله عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه سخرية واستهزاء ولذا عاقبهم الله عز وجل بأن جعل منهم القردة والخنازير والذين يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه الذين الذين يقتدون به ويستنون بسنته. الذين يسخرون حتى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيلعنهم فإن الله سيلعنهم كما لعن اليهود وجعل منهم القرده والخنازير وعبر الطاغوت كما قال الله عز وجل والذي لا يمسخ منهم في حياته يمسخ في قبره ويمهله الله عز وجل ليعذبه فقالوا السلام عليك يا محمد فقال وعليكم فقالت عائشة ففطنت لقولهم فهمت ما أرادوا ما أرادوا السلام فقلت وعليكم لعنة الله يا إخوة القردة والخنازير وفي رواية وعليكم اللعنة والموت يا إخوة القردة والخنازير فقال صلى الله عليه وسلم مه مهلا يعني مه يا عائشه قالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا قال يا عائشه ان الله لا يحب الفاحش المتفحش يعني لا يحب الفحش في القول ان الله لا يحب الفاحش المتفحش فقالت أما سمعت ما قالوا قال نعم سمعت أما سمعت ما ردت عليهم قالوا أسام عليك قلت وعليكم قال فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب الله لهم في بس انظر هنا سب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انظر كيف قابل سب هؤلاء، نعم إخوة الكرام، إن العلماء قد أجمعوا، وقد نقل اسحاق بن رهوي، وهو من من كبار أئمة المسلمين الإجماع. على أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه ولا سيما بعد موته فإن حده القتل فإن حده القتل واختلفوا هل له توبة أم لا فذهب فريق من العلماء ونقل بعضهم الإجماع في ذلك أن له التوبة يتوب لكن توبته بينه وبين نفسه وحد الله فيه أن يقتل قالوا ألم يسب النبي صلى الله عليه وسلم من البعض فعفى عنهم قالوا أن ذلك كان في حياته والأمر بيده صلى الله عليه وسلم فحد الله فيهم القتل وإن شاء هو وعفى لكن بعد موته فإن الحد في هؤلاء القتل الحد في هؤلاء القتل وأنا ما أردت أن أتكلم في خطبتي هذه عن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أردت ذلك إنما أذكر ذلك فقط لأبين أمرا حتى لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا فأبين الأمر هو عفا الأمر له لكن بعد موته صار الأمر حدا لا بد أن يقام فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل وإنما خطبتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان ليعلم أولئك الذين يسبون ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من هو أزيدكم اخرى هم يعلمون أنه أرحم الناس نعم يعلمون أنه أثقى الناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا يعلمون ذلك إن كثيرا من المستشرقين يعرفون ديننا أكثر من كثير منا قرأوا وعلموا طيب ل... لماذا يطعنون إنه حقد وحسد من هؤلاء لك يحصدوننا على نبينا وعلى ديننا فنحن نريد أن نبين لسائر الناس حتى إذا ما اسيرت تلك الشبهات واتهم النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل البعض ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما سب فلان او لعن فلان فاردت ان انقل لكم كيف كان صلى الله عليه وسلم مع اصحابه واختم اخوتي الكرام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد اصيب صلى الله عليه وسلم في جبهته في جبينه وسال الدم وأصيب في وجنتيه ودخلت حلقات المغفر وسال الدم وأصيب في شفته السفلى وسال الدم تخيل باه كيف كان صلى الله عليه وسلم كيف كانت صورته الدم يسيل من جبهته ومن وجنتيه ومن شفته صلى الله عليه وسلم كل هذه الجراحات في وجهه فقط وضرب على كتفه من ابن قميئه عليه لعنه الله وهو احد المشركين فاشتكى منها شهرا واصيب في سائر بدنه صلى الله عليه وسلم هذا في غزوه احد تقول عائشه والحديث في الصحيحين في الصحيحين تقول عائشه رضي الله عنها قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم هو اشد عليك من يوم احد اليوم ده فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشده علي يعني في اشد من كده حينما خرجت الى الطائف الى ابن عبد يليل ابن عبد كلال سيد الطائف ادعوهم الى الله عز وجل فلم يستجب لي أو لم يستجيبوا لي في رواية خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وابوا سلطوا عليه السفهاء والأطفال يرمونه بالحجارة النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله يرمى بالحجارة يرمونه بالحجارة واصطف الناس إلى صفي فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعدو يعني يجري والسفهاء خلفه بالحجارة والدم يسيل من عقبيه قال فهمت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن المنازل بقرن المنازل يعني من الطائف إلى قرن المنازل مسيرة يوم وليلة تخيل يوم ونص صار صلى الله عليه وسلم على قدميه والدم يسيل من قدميه يعدو أمام السفهاء مسيرة يوم وليلة يقول همت فما يعني كأنه صلى الله عليه وسلم من شدة الحزن والأسى على قومه لا على نفسه على قومه لا على نفسه فانه ما غضب لنفسه قب كما قالت عائشة رضي الله عنه قال فما استفقت إلا في قرن المنازل فجلست حزينا فإذا بجبريل قد أتاني فسلم علي فقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يرسل إليك السلام إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصرو دينه إلا تنصرو سنته فإن الله عز وجل ناصره لا محالة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمسالكم انفرتنا وتولينا فهذا لن يضر الإسلام لكن الله عز وجل سيستبدلنا ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه أعزة على الكافرين كما قال الله عز وجل في سورة المائدة قال إن الله قد أرسل إلي ملك أرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت فنزل ملك الجبال وقال يا رسول الله مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الاخشبين فعلت وهما جبلا مكة جبلين في مكة لو أطبقهم لمات جميع هؤلاء إن شئت ان اطبق عليهم الاخشبين الآن النبي صلى الله عليه وسلم استهزئ به وصار تلك المسافة الطويلة في حزن شديد ومن الممكن أن يسأر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وأن ينتصر سَيَأْمُرُهُ أن يقتل هؤلاء لكن الله قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالمين قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا الناس يجتمعون يوم القيامة في أرض المحشر فيذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا يقولون ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد نزل بنا ألا تدع الله أو ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيذهبون إلى نبي الله آدم ليخفف عنهم فترة الوقوف في أرض المحشر فقط. فيقول اذهبوا إلى غيري. إني قد عصيت الله. فيذهبون إلى نوح. فيقول إنه كانت لي دعوة. تدبر تدبر معي. يقول نوح. إنه كانت لي دعوة مستجابة وقد تعجلت فدعوت بها على قومي أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كما في الصحيحين لكل نبي دعوة مستجابة قد تعجل بها أما أنا فقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي بزل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الدنيا ولم يكتف بذلك بل اضخر لنا في الاخره هذه الشفاعه التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم لاتباعه لاتباعه الذين صاروا على سنته واتبعوا هديه صلى الله عليه وسلم ولا حظ في الشفاعة لمن طعن في رسول الله ولا حظ في الشفاعة لمن طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى جميع الأنبياء في قصة طويلة حتى يصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم أنا لها أنا لها فيخر ساجدا تحت العرش فيحمد ربه ويسني عليه بمحامد لم يحمد الله أحد قبله بها ولا هو صلى الله عليه وسلم حمد الله قبل بتلك المحامد فيقول له رب العالمين ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فيقول يا رب أمتي فيؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من النار ممن قد وجب لهم العذاب في النار لكنهم على التوحيد من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجهم ثم لا يكتفي يخر ساجدا تحت العرش فيقول الله له ارفع رأسك وسلتعطه فيقول يا رب أمتي يقول يا رب أمتي فيقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار ثم يعود فيسجد ثم يقول له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من دينار فيسجد في الرابعة والحديث في صحيح البخاري فيسجد في الرابعة فيقول الله عز وجل له ارفع رأسك وسلطعطه فيقول يا رب امتي من بقي من بقي من أمتك لقد أخرج من النار من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان فيقول رب العالمين كرامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي وكبريائي لا منها من قال لا اله الا الله فيخرج من النار من مات على التوحيد من مات على لا إله إلا الله بشرط ان لا يكون قد أتى بناقض ينقض شهادة لا إله إلا الله فقد يقول لا إله إلا الله ويأتي بأفعال كفرية تخرجه عن دين الله كسب رسول الله أو الطعن في النبي او الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رسول الله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم الصرع وراثنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمةك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم منصر إخواننا المستضعفين في في كل مكان اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا اللهم اجعل مصر آمنة اللهم اجعل مصر آمنة اللهم اجعل مصر امنه مطمئنه سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انزل علينا الخيرات والبركات يا رب العالمين اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الداء والوباء يا ذا الجلال والاكرام اللهم افتح على الناس فتحا عظيما يا رب العالمين اللهم فرج الكربات لا أعفنا مريضا إلا شفيت، ولا مدينًا إلا سدت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا فقيرا إلا أغنيته يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.